يمّا ايه لحظة وداع وصفاء يمّا ايه <تحكّل> قلب الكساء يمّا ايه مني شي يريد التغاري يمّا صفر في ما بعيتو قلب انكسر ما من شي يريد التغار يومه يوم, يوم لا رحت اضل بلا يا حنينه وساعه فراقك اليما يا حظيمه ويا حظيمه ويا حظيمه بعدك تقول الخلق زينب يتيمه يتيم لا تخليني بجريح تردي لحظه جوداعك ذبيح تردي ابقى ليه لفلاق امار يما يما ايه يما ايه يما ايه ضرعت انكسر يما خنوق الهوى والدنيا ضلمه اتركب بالدار اشمر صدمت البنت على امها بيها حضناها اتعود على كلمه يما يما ويلي احتضني انا بل لظالم من يجن ولي نايمة بعين السغر يومي يومي الأم عاطفة والحب نزافها تلمة بس اللي يفقد الأم ويعرفها طلعت أم وروح طلعت من كهفها صحت لي الشلق حربي ما خسفها والله أنظري الحاية طوين والله فقدت الفاقد يحن والله انا دلال الفطر يم يم يم يم يم وداع وصفر يم <تصفيق> يم ضلعت وقلب انكسر قليلة والحياة بلاي أمي مستحيلة مرة أنظر لإخوتي دمعي أسيلة مرة صرخ لي أشياء حامي أي دخيلة أبويا أمي مكسورة تبلع أبويا واسف ما حضار يما انظر البسماروي بكرني بيك احسيا من يبكي لك مبكي اش كان الباب طبط عليها لا حجاب الزغرويد رشات بديه شفت من وجع من هالطفل شفته الستر خذه النذل شفتاه خذ رسول الله السطر بيشتره يرجع علي يحرق خيامي علي غاضري وصدار وجهك يا بيت سيد البري يضرب ويوديني سبيه وحدي وحدي الظهر الكسر وحدي احدی بظون الشمر احدی انا موت من القار يما للعمر لعمى لعمى للشعر سيد عبد الخالق المحنه